Thank <laughs> you. شوفت يعني كل ده كله له لما شوفت يعني كل ده كله لما شوفت يعني حني قلبي إليه ونشغلك يا علي ونشغلك يا علي حني قلبي لي كل ده كل اللي كل اللي حالي دي لي قال لي كان كلمه يشبهون نسمه في ليالي الصفر قالي لي كام كلمه يشبهون نسمه في ليالي الصفر لي هو في قلبي مشوق اني عدى واتخيل عني بقى له يومين عمره وحشني ليه زبالني بقى له وبشي وحشني ليه غاب عني بقى نهومي ما عرفش وحشني ليه احترت اشوفه فين وين شفته هقول له ايه غاب عني بقى شي وحشني ليه غاب عني بقى له ما عرف وحشني ليه احتارت اشوفه فين الندم الندم مش بيكون كل ما المقل في ليالي الصيف فاتني قوي في قلبي شوق بقيل العادي غب عني بقى دو يومين غب عرفش وحشني ليه غب عني بقى دو يومين غب عرفش وحشني ليه كل داب ليه لما اشوفك يعني قلبي ليك ونشغل بالي ونشغل